صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسواه والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فَجَعَلَهُ سأَ أحْوى سَنُقر كَفَلاةً سَ إِلَّ مَا شاء الله إِهُ يَعلم الجَهْرَ وَمَا يَخْفى وَن يَِّركَ لِلُْسر فَذَكرر إ فَعَتِ الذكرَ سََذكر مَ يخشواتَجََّبهَا الأشْق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 صحف إبراهيم الله اكبر. الله اكبر. سمع الله لمن من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 جميع الله لمن حمده الله اكبر يطلب الله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 انت جعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء هممنا وذهاب أحزاننا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا ورزقنا تلاوته آن الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب ونسألك القصد في الفقر والغناء ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك حربا على أعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وارزخنا عملا يبلغ حبك اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا وأموالنا وأولادنا ومن الماء البارد على الضمى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها فزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن علم لا ينفع اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربع اللهم إنا نعوذ بك من الشك والشرك والشقاق والنفاق وسيء الأخلاق اللهم إنا نعوذ بلضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء علي أنت كما أثنيت على نفسك اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأنت أغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا وإن أردت بعبادك فتنة فاخبضنا غير مفتونين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل هذا البلد آمناً مطمئناً سخاءً رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم أمن المسلمين في أوطانهم اللهم ارفع عنهم البأساء والضراء اللهم كن لإخواننا المستضعفين المكلومين المظلومين في كل مكان اللهم كل لإخواننا في بلاد الشام وفلسطين اللهم اربط على قلوبهم وثبت أقدامهم اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين اللهم لا تجعل لهم على المسلمين سبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وجيراننا اللهم اغفر لكل من له حق علينا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا هبلنا من أزواجنا وذرياتنا خرة أعيد وجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك أن تجعل عمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصة ولا تجعل لأحد فيها نصيبا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله أكبر الله هو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 سو سفان ملک سفر میری